بسم الله الرحمن الرحيم كا ها يا عين صاد ذكر رحمه ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداءا خفيا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 قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى, فأوحى إليهم أن سبحوا بكرته وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا مبارا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوعديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ من أهلها مكانا شرقيا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 قال إنما أنا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا قالت انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم, ولم اك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتمذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت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 فكلي واشرفي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي, فقولي إِنِّي نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا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 مبين وأنظرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إن نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون والقر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا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 إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبتني أخاف وإي يمسك عذاب من الرحمن يا أبتني أخاف وإي يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال اراغب أنت عن الهتي يا ابراهيم لئن لم تنته لارجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك قال سلام عليك فاستغفر لك ربي انه كان بي حفيا وأعتذلكم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربي, وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتذلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا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 واذكر في الكتاب إدريس إنه كان خزيقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِسْحَاقَ وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ وَمِمَّنْ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا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 جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لقوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا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 لا نؤمن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا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 قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن وتاثا ورئيا قل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون, فسيعلمون من هو شر مكانا وأطعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَا لَوْنَ وَوَلَدًا أَخْرَجَ الْغَيْبَ مَتَّخِذًا عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرسه ما يقول وياتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا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 لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا ذكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أندعوا للرحمن ولدا